Ah, ah, ah. وكالعيد لأن أمتي بعينها آرا في عينها غورا لأن أمتي وثيقة العورا رفيعة الغورا لأن أمتي عريقة الأصول من نبضة الرسول من قبضة الرسول لأن أمتي جوهرة التوحيد وقمة النشيد